بوك سب سب. سبعة وسبعون سبعة وسبعون تري. ابداء الاسباب ثلاثة ابداء الاسباب ثلاثة لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل يجب أن أنقص وزني. يجب وزني. من شرمي لا أكلها يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. لا لأني يجب أن أنقص وزني. كيف لن تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. من تشرب الجين؟ لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر كيال لماذا انت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه جمال فارما هي بارده من تريكاسجين لا اشربها لانها بارده لا أشربها لأنها باردة. لماذا لا تشرب الشاي من ما عندي سكر ما عندي من <تصفيق> لا اشربه لاني ما عندي سكر لا أشربها لأني ما عندي سكر <تصفيق> لماذا أنت لا تشرب الشوربه لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ من من هذه لم أطلبها. لم أطلبها. من من جاست جين؟ من من هذه الجين؟ لا أشربها لأنني لم أطلبها. لا أشربها لأنني لم أطلبها. كي ألغي من لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ بيستسفيج ترانو. أنا نباتي. أنا نباتي. من مانجس شرم بيستسفيج ترانو. لا أكله لأنني نباتي. لا أكله لأني نباتي.